إن غاب عنها في الرضاعة شده من حبها لرجوعه أسباب أو غاب عنها في التجارة حركت أشواقه فيذا انصابو لو لم يكن قد اخرجوا للضل في ارجائها وفداهل اصحابو يعيش كل وعشق قلوب ويعشكم